السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد، اللقاء السابع والأخير مع سلسلة حكايات وفضيلة الشيخ محمود جميل السعان خطيب مسجد الشورى. أنا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بك بكم. لقد توقفنا أعزائي المستمعين في اللقاء الماضي في حديثنا مع فضيلة الشيخ محمود جميل عن زكاة الماء وبما أننا اليوم في اليوم السبع والعشرين وقبل أن نبدأ حديثنا عن زكاة المال نرجو من فضيلة الشيخ أن يذكرنا شيئا عن ليلة القدر تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ثم أما بعد فالبداية أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الرابحين الفائزين وأن يطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من الصائم فرحتان فاللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تحرمنا من الفرحتين بجودك وكرمك يا رحمة الرحيم ثم أننا سريعا حتى نلحق برقب زكاة المال الذي توقفنا معهم في الحلقة الماضية ليلة القدر أخي الحبيب يكفي شرفا يكفي شرفا هذه الليله ويكفي امه النبي صلى الله عليه وسلم شرفا بدون بدون ان نرزق فيها أن نرزق فيها بما وهبنا رب العالمين بما وهب والله الذي لا اله غيره غير لو اننا لم نرزق بما قاله لنا رب العالمين عن فضل هذه الليله بانها خير من ألف شهر يكفي يكفي هذه الليلة انه نزل فيها أعظم تشريع وأعظم كلام. فهذه الليلة هي الليلة المباركة هذه الليلة التي نزلت بالقرآن الكريم هذه الليلة التي أنارت الدنيا بأسرها بل أقول أنارت الكون لأن في هذه الليلة نزل نور من نور نزل نور من نور, من نور على صدر نور بواسطة حبل النور فهذه الليلة المباركة الطيبة نزل فيها القرآن والقرآن نور لأنه كلام نور لأن القرآن نور نزل لنا النور والنور صفه من صفات الله ألم يقل رب العالمين الله نور السماوات والأرض والقرآن نور لقد أنزلنا الله عز وجل أنزل إلينا هذا النور القرآن بواسطة حبل من نور وهو جبريل فجبريل هو من الملائكة المحببين هو أمين الوح نزل على قلب اختاره رب العالمين هذا القلب هو أحب القلوب إلى الله بل هذا الجسد هو أحب الأكساد إلى الله هذا الشخص هو أحب الخلق إلى الله فالله نور أنزل نورا بواسطة حبل من نور على مخلوق أعطاه نورا من نوره وهو النبي محمد هذا هذه الليلة التي امتلات بالنور هي مباركة إنا أنزلناهم في ليلة مباركة بما بوركت إذا كان رمضان فرض صيامه وشرفه بأي شيء حينما قال رب العالمين اراد أن يقول لنا هذا رمضان الذي شرفته وأمرتكم بصيامه بما شرف رمضان اقرأ القرآن في سورة البقرة حينما يقول رب العالمين شهر رمضان ما الذي شرف به رمضان قال رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا هو القرآن الذي ابتدأه رب العالمين بحمده فأول القرآن بعد البسملة الحمد لله رب العالمين وخاتمة القرآن هي الحماية للشخص من الجنة والناس فإن قرأت بداية حمد وثناء ونهاية حماية لمن تمسك بالقرآن في قول الله عز وجل من الجنة والناس هذا هو القرآن الذي اتدأ رب العالمين أوائل الصور فيه بعد الفاتحة الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه ولا شك لا ريب فيه ولا شك هذا الكتاب الذي قال رب العالمين فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء هذا القرآن الذي يعلو بمن تمسك به ألم يخل رب العالمين في كتاب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم هذا الكتاب الذي ما ترك الله عز وجل فيه خبرا إلا أغبرنا عنه خبرا من قبلنا وخبر ما بعدنا وهو الجد ليس ليس فيه هز هذا الكتاب الذي إذا تمسك به المرء عز وكان من الذين أنعم الله عليهم لأنهم تمسكوا بالقرآن وإن اردت أن اتحدث عن فضل هذه الليلة لأنها شرفت كما قلت بالقرآن فإننا لابد أن نقول بداية لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر ليلة القدر سميت بليلة القدر لأن لها قدر, لأن لها قدر والمرء منا لا يقول له قدر, قدر إلا بانتسابه, بانتسابه, بانتسابه إلى أمر, أمر يعطيه قدر بمعنى أنني, أنني لو, لو قلت هذا ضابط هذا الضابط قدره أتى من أي من مما, مما تم تعليق الضبورتين كما نقول أو النجمتين على كتفه فمن ينظر إلى كتفه يعطي لهم قدرا فيعلم أنه ضابطا اي لهم سلطه اي لهم فان قلنا هذه الليله لها قدر ما قدرها, قدرها على قدر ما نزل فيها قدرها على قدر ما نزل فيها طيب قدر القران على, على قدر من على قدر من انزله لان القران ليس كلام بشر يا سيدي كالقران كلام الله وفضل كلام الله على أي كلام قفضل الله, الله على خلقه أرغب أن يحفظ الناس جلس الكلم فضل الله على فضل كلام الله على أي كلام كفضل الله, الله على خلقه كفضل الله على خلقه معنى ذلك أن كلام الله أعظم من كلام النبي فمن فضل, فضل كلام النبي على كلام الله هذا الرجل أرغب أن يعود إلى نفسه ارجو ان, أن يعود الى نفسه فقول الله لا يعلو عليه كلام لا يعلو عليه كلام لان كلمة, كلمه الله هي العليا ولا يعلى عليه اذا اخر الحبيب شرف هذه الليلة وقدر هذه الليلة على قدر ما أنزل فيها. ما هو الذي أنزل فيه القرآن ما قدر القرآن قدر القرآن على قدر من أنزل لأن القرآن كلامه هذه كلمة سريعة عن ليلة القدر ولكن وهل بالنسبة لاسم ليلة القدر هل إنها تقدر فيها الأشياء أو تقدر فيها الأعمال للناس على السنة القادمة نعم سيد هذه ال الليلة التي يضع اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي فيها الملائكة على قدر, قدر على ما قدر الناس على ما قدر الناس ففي هذه الليلة يقدر الناس من أجله ومن, ومن أرضه وما عليهم تنفيذه في العام التالي من ضبط سائر أمور الكائنات وقد أشار الله عز وجل لهذا حينما قال في سورة الدخان حينما قال إنا أنزلناه في ليلة حينما قال فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم هذه ربنا على سؤالك اخي أخي الحبيب ثم نرجع إلى ما وقفنا عنده اختلف الناس هل ليلة القدر هي في العشر الأواخر أم هي في الوتر الاخير أم هي في ليلة الواحد والعشرين كما رويا أم هل هي في الليلة الخامسة والعشرين أم هي في الليلة السابعة والعشرين المهم عندنا المهم عندنا وسأسكر الآن بعض الأقوال لكن المهم عندي أن المرء يحافظ على سلاسة أمور هذه الثلاث التي انحافظ عليها وطبعا قد فات الوقت لأناس كثيرين لم لن يدركوا ذلك فالنبي محمد ونحن قلنا ذلك في بدايه رمضان حينما قال من صام رمضان أرجو أن أتذكر والثلاث أحاديث التي سأدوها لها كلها صحيحة رب العالمين حينما أخبر, أخبر نبيه في بداية قبل أن يهل علينا رمضان أخبرنا أخبر نبيه إلحب رمضان لماذا يا رسول الله قال عليك بالصيام لماذا يا رسول الله قال يعلمنا النبي في الحديث من صار رمضان إيماناً ايمانا بالله, بالله الذي فرض علينا هذا الصيام واحتسابا احتساب الله من صام رمضان ايمانا واحتسابا اسمع غفر له ما تقدم من ذنب هذا هو الحديث الاول ثم اسمع قول النبي من قام رمضان ايمانا أي ايمان بالله عز وجل اي صلاه, صلاة لله عز وجل اي عز وجل إخلاص لله, لله, لله عز وجل في العباده لاننا لأن قلنا أن العبد اذا اراد ان يعبد عباده أو يقيم أو عباده لله عز وجل فلا بد ان يتوفر في هذه العباده امران الامر الاول ان تصرف هذه العباده لله أم الثانيه لا يشرك فيها الله شيء تطبيقا لقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ثم ماذا ولا يشرك ولا يشرك بعباده ربه احدا إذا اخي الحبيب تجد امرا عجيبا النبي, النبي محمد يقول من, من قام رمضان إيمان واحتسابا اكتسب على الله واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه عندنا امران يستطيع المر بمشيئة رب العالمين وبرحمته ان قدر ذلك أن يغفر لهم كل ما تقدم من ذنبه انه صام رمضان إيمانا واحتسابا أنه قار وضع إيمانا لكن اسمع المفاجآت في ليلة القدر المفاجأة الأولى المفاجأة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنب. الله ثم ماذا يا سيدي يا رسول الله كأني أرى النبي يقول أنا لن أقول لكم حديثا ولكن اسمعوا قول ربكم في صورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير لم يقل ليلة القدر كالف شهر لا فإنما قال ليلة القدر خير من ألف شهر أي ألف شهر هل ألف شهر به معاصي وبهم طاعات لا الله قال خير خير من ألف شهر أي أن هذه الليلة هي خير من ألف شهر فيه طاعة متلازمة طاعة متواصلة في هذه الكلمه خير من ألف شهر خير من, من ألف شهر لكن حتى لا يجري بنا الوقت أقول لك سريعا أن هذه الليلة في شهر رمضان في العشر الاواخر في ليلة إحدى وعشرين أو ثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين أو وعشرين آخر ليلة من رمضان. ثم من قام من قامها واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما طاخ. وإن كان هناك اختلاف بين العلماء في أي الليالي هي بعضهم يرى أنها ليلة الحادي والعشرين. ومن العلماء من يرى أنها ليلة الثالث والعشرين ومن من إلى أنها ليلة الخامس والعشرين ومنهم من يرى أنها ليلة التاسع والعشرين ومنهم من يقول أنها تنتقل في ليالي الوتر في العشر الأواخر من الشهر وهذا ما نريده أننا نكتهد ونتمثل بالنبي محمد ألم نسمع حديث النبي الصحيح الذي قال فيه قال فيه صلى الله عليه وسلم الذي أغبر عن حاله فيه قال السيدة عائشه كان النبي إذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد من واحيا ليله ليلة وأيقظ أهل لإمكانه أنه أن يصيب أو أن يصاب بهذه الليلة أو يصاب هذه الليلة ولم يختلف احد في أن هذه الليلة في رمضان يعني ان اتانا انسان قال ليله القدر في شعبان نعرف انه جاهل نعرف انه جاهل ويعني يحتاج لمن يعلمه لكن ستجد أن أكثر أكثر, أكثر الناس على انها ليله السابع والعشرين وقد ورد في تاكيد انها, أنها ليله السابع والعشرين عن, عن ابي عن ابي, عن أبي, أبي ابن كعب انه قال والله الذي لا اله الا هو والله الذي لا اله الا هو وهذا الحديث رواه الامام مسلم ورواه الامام احمد وابو داود والترمذي وصححه نقول الحديث رواه الامام مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي, أبي ابن كع, كع, كع أنه قال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني والله إني أعلم أي ليلة, ليلة هي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة, ليلة سبع وعشرين لي... لي... ليله ليلة سبع وعشرين وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شرعة عليها. انتهى الحديث. هذا الكلام قيل قالهم أبا بن كعب وأقسم أنها ليلة السابع والعشرين. ولكن لم يجزم لم يجزم أحد. في كثير, كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو, أو لا ليس هناك إجماع وإنما, وإنما كما قلت بعضهم قال ليلة الواحد بعضهم قال ليلة الثالث والعشرين إلى آخر ما قلنا والأصحح الأصحح والأصح أننا أصدما الله النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر الأخير أو في الوتر من العشر الاواخر من رمضان او في العشر الاواخر من رمضان لكن من قال أنني صادفتها في, في ليله السابع والعشرين والله, والله إن كان صادقا نسال الله ان نصادقها جميعا هذا يعني ايه قول آه مما قلناه قول في ليله قطر لكن لاحظ أنني قلت في الحديث ان اماره هذه الليله ان الشمس تخرج فيها بيضاء لا شعاع عليها يعني يظن بعض الناس انها حينما تاتي ليله القدر انها ستفتح ابواب السماء ويدعو كل انسان وبالمناسبه ان السيده عائشه رضوان الله عليها حينما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان علمت اي ليله تعني ليلة القدر ما أقول فيها وهذا الحديث رواه الإمام احمد والدماج وترمزي وصححه أن السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت قلت يا رسول الله في إن, إن أرأيت إن علم أي ليلة ليلة القدر أي ليلة تعني ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو, عفو كريم, كريم تحب العفو فاعف عنه وان كانت بعض الروايات يعني صح من هذه الرواية التي يعني, يعني يقول, يقول فيه النبي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني من غير كلمه كريم وعلى كل الاحوال كما قلت فقد روى الحديث الذي فيه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني رواه امام احمد وابن ماجه والترمذي وصححه اسال الله عز وجل, وجل برحمته وبمنته ان يرزقنا ليله القدر ويجب في هذه الليله كما قلت نعظم هذه الليلة ونعلم أن القرآن نزل فيها ونزيد فيها صلاة القيام نستغفر فيها رب العالمين لأن النبي صلى الله وسلم وبرك عليه قال من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله أتاب رمضان شهر مبارك فرر الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيها أبواب الجحيم وتصفد فيه مرة الشياطين لله في, في ليلة خير من الف شهر من, من حرم خيرها فقد حرم الخير خيرها كله والحديث رواه الامام النسائي والبيعقي عن, عن أبي هريره مرفوعا إلى رسول الله أما حديث من صام من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر لهم ما تقدم من ذنبه هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة. أسأل الله عز وجل أن نصادف جميعا هذه الليلة إنه ولي ذلك والقادر عليه يعني ولا قرر إلا يعني دقائق, دقائق معدودات نحاول, نحاول أن نرجع فيها, فيها إلى زكاة المال, المال. لا نفصل, نفصل فيها بمشيء في رب العالمين ما وقفنا عنده وقفنا في اللقاء الماضي فقلنا أن هناك أن أربع أنواع من الزكاة, من الزكاة. أربع, أربع أنواع من, من الأموال, من الأموال. أو, أو, الأنواع او الأنواع التي تدف فيها زكاة. قلنا النوع الأول هو, هو أنضدي ويقصد بهما الذهب والفضة لأن الدينار الدينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الذهب وكان وزنه اربع جرامات وربح اربع جرامات وربح. وربح. أما الدرهم فكان على عهد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه من الفضة كان على عهد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه, عليه الدرهم من فضة ثم قلنا أن كل ما يسمى بالعملة في عصرنا الحديث الذي تشترى به الأشياء وتباع به الأشياء يدخل, يدخل تحت, تحت قو النقدين يدخل تحت, أن يدخل تحت أن نقدين. نقدين. أي, أي كل ما يشرى به من, من الأموال مما عرف بين الناس كما, كما قلت في اللقاء الماضي من العملات الـ الـ اليورو والدينار والدرهم والريال والجنية السعودي والجنيه, والجنية المصري والمارك والين إلى آخر كل هذه الأموال تدخل تحت بنت النقدين. أما النوع الثاني فهو زكاة الزروع والثمرة زكاة الزروع والثمرة وسوف نفصله الصلوة ومشي رب العالم أما النوع الثالث فهو زكاة الأعوام زكاة الأعوام والانعام يقصب بها البقر والبقر والإبل والغنم الإبل تعني الجمال تعني الجمال و آه آه البقر تدمع ما بين البقر والجمس والغنم, والغنم يعني بهما الماعز والغنم التي نسميها نحن الآن بالخراف هذه هي النوم الثالث, الثالث. أما, أما النوم الرابع, الرابع فهو عروض التجارة وهو أكثر ما عليه الناس الآن ويقصد بعروض التجارة أي المشاريع التجارية. المشاريع التجاريه يعني قلب بقال وكتابر الجمله وكباع الأجهزة, الاجهزه الحديثه من التلفاز والثلاجات والغسالات وتجار الاقمشه وتجار الملابس الجاهزة واصحاب المصانع واصحاب المزارع, و... المزارع الى غيره وغيره وغي... ومحلات الاخشاب وإلى غيره كل ما يتاجر فيه يسمى بعروض التجار فتفصيلا نأتي لمتى متى تحل متى يصبح في هذه الأمور الأربع في هذه الأمور الأربع الزكاة متى تجد الزكاة قال تجد الزكاة أولا بالملكية التامة بالملكية التامة فلو أن انسانا على سبيل المثال يتاجر في مليار جنيه في مليار جنيه وهو مجيون بالمليار جنيه ليس عليه السكاء لأن يتاجر في مليار جنيه وعليه مليار جنيه ربح من المليار يعني استلف مليار تاجر به فربح المليار ألف جنيه على, على سبيل, سبيل المثال ربحه عشرة آلاف جنيه العشرة آلاف, آلاف العصر الحديث لم تبلغ, لم تبلغ, لم تبلغ النصار لم تبلر النصار فله مليار وعليه مليار أو يتابع في مليار وهو عليه مليار واكتسب عشرة هذا أزرق ليس عليه سكت إذا ذا الملكية التامة للمال هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني الأمر الثاني هو أن يحول الحول ما معنى كلمة الحول معناه عام هجري عام هجري يمر, يمر على من أن امتلك النصاب, النصاب وسنقول ما هو النصاب الآن المال التام, التام امتلك مالا التاما التام هذا المال بلغ نصاب نصابا ما هو النصاب خمسة, خمسة, خمسة وثمانون جراما من ذهب وسنوضح من أي العيارات يمتلك مقدار خمسة وثمانون جراما من ذهب أو ما يقرب من ستمائة جرام فضة خمسمية خمسة وتسعين جرام فضة أو خمسمية خمسة وتسعين جرام فضة وحال عليه الحوء الحو يعيب الحوء الحو قلنا, قلنا عام, عام هجري طيب العام الهجري, الهجري كان إن شاء الله نختم نختم بالمعلومة دي العام الهجري تلتمية خمسة وخمسين يوم أو تلتمية أربعة وخمسين يوم أي أنه ينقص عن العام الملادي إحدى عشرة يوما وإلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل نستكمل هذه الأمور اللهم إنا نسالك أن تتقبلنا بقبول الحسن استودعهم الله الذي لا تضيعهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى والعالم على السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لفضيله الشيخ ونستكمل في اللقاء القادم بإذن الله كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته